والقرآن ذي الذكر صاد تقدم الكلام على نظائرها من الحروف المقطعة في بداية سورة البقرة أقسم بالقرآن المشتمل على تذكير الناس بما ينفعهم في دنياهم وآخرتهم ليس الأمر كما يظنه المشركون من وجود شركاء مع الله بل الذين كفروا في عزة وشقاق لكن الكافرين في حنية وتكبر عن توحيد الله وفي خلاف مع محمد صلى الله عليه وسلم وعداوة الله كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناط كم أهلكنا من قبلهم من القرون التي كذبت برسولها، فنادوا مستغيثين عند نزول العذاب عليهم وليس الوقت وقت خلاص لهم من العذاب فتنفعهم الاستغاثة منه وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب وتعجبوا حين جاءهم رسول من أنفسهم يخوفهم من عذاب الله إن استمروا على كفرهم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 أجعل هذا الرجل الآلهة المتعددة إلها واحدا لا إله غيره إن صنعه هذا لغاية في العجب وانطلق الملأ منهم أنمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد وانطلق أشرفهم وكبراؤهم قائلين لاتباعهم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 ما سمعنا بما يدعون إليه محمد من توحيد الله فيما وجدنا عليه اباءنا ولا في مله عيسى عليه السلام وما ذلك الذي سمعناه منه إلا كذب وافتراء انزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أيصح أن ينزل عليه القرآن من بيننا ويخص به ولا ينزل علينا ونحن سادة الكبراء بل هؤلاء المشركون في شك مما ينزل عليك من الوحي ولما يذوقوا عذاب الله فاغتروا بامهالهم، ولو ذاقوه لما تجسروا على الكفر والشرك بالله والشك فيما يوحى اليك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 أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب أم لهم ملك السماوات وملك الأرض وملك ما فيهما فيحق لهم أن يعطوا ويمنعوا إن كان هذا زعمهم فليأخذوا بالأسباب الموصلة إلى السماء ليتمكنوا من الحكم بما أرادوا من منع أو إعطاء وليستطيعوا ذلك جند ما هناك مهزوم من الأحزاب هؤلاء المكذبون بمحمد صلى الله عليه وسلم جند مهزوم مثل من سبقه من الجنود التي كذبت رسلها كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد ليس هؤلاء المكذبون اول مكذب فقد كذب قبلهم قوم نوح وكذبت عاد وكذب فرعون الذي كانت له اوتاد يعذب بها الناس وثمود وقوم لوط واصحاب الايكه اولئك الاحزاب وكذبت ثمود وكذب قوم لوط وكذب قوم شعيب اولئك هم الاحزاب الذين تحزبوا على تكذيب رسلهم والكفر بما جاءوا به إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب ما كل احد من هذه الاحزاب الا وقع منه تكذيب الرسل فحق عليهم عذاب الله وحل عليهم عقابه وان تاخر الى حين وما ينظر هؤلاء الا صيحه واحده ما لها من فواق وما ينتظر هؤلاء المكذبون بمحمد صلى الله عليه وسلم الا ان ينفخ في الصور النفخه الثانيه التي لا رجوع فيها فيقع عليهم العذاب ان ماتوا على تكذيبهم وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب وقالوا مستهزئين يا ربنا عجل لنا نصيبنا من العذاب في الحياة الدنيا قبل يوم القيامة اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب فاصبر ايها الرسول على ما يقوله هؤلاء المكذبون مما لا يرضيك واذكر عبدنا داود صاحب القوه على مقارعه اعدائه والصبر على طاعه الله انه كثير الرجوع الى الله بالتوبه والعمل بما يرضيه انا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والاشراق إنا سخرنا الجبال مع داود يسبحنا بتسبيحه إذا سبح آخر النهار وأوله عند الإشراق والطير محشورا كل له أواب وسخرنا الطير محبوسة في الهواء كل مطيع يسبح تبعا لها وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وقوينا ملكه بما وهبناه من الهيبة والقوة والنصر على أعدائه وأعطيناه النبوة والصواب في أموره وأعطيناه البيان الشافي في كل قصد والفصل في الكلام والحكم وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسور المحراب وهل جاءك أيها الرسول خبر المتخاصمين حين علوى على داود عليه السلام مكان عبادته إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا فاحكم بيننا بالحق ولا تشقط واهدنا إلى سواء الصراط ادخل على داود فجأة فارتع من دخولهما عليه فجأة بهذه الطريقة غير المألوفة للدخول عليه فلما تبين لهم ارتياعه قال لا تخف فنحن خصمان ظلم أحدنا الآخر فاحكم بيننا بالعدل ولا تجر علينا إذا حكمت بيننا وارشدنا إلى سواء السبيل الذي هو سبيل الصواب إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب قال أحد الخصمين لداود عليه السلام إن هذا الرجل أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فطلب مني أن أعطيه إياها وغلبني في الحجة قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه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 إلا المؤمنين الذين يعملون الأعمال الصالحات فإنهم ينصفون شركاءهم ولا يظلمونهم والمتصفون بذلك قليل وايقن داود عليه السلام أنما أوقعناه في فتنة بهذه الخصومة فطلب المغفرة من ربه وسجد تقربا إلى الله وتاب إليه فغفرنا له ذلك وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنًا مَّآبًا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَٰلِكَ وَإِنَّهُ عِندَنَا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ وَلَهُ حُسْنُ مَصِيرٍ فِي الْآخِرَةِ يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ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 إذ لو كانوا يذكرونه ويخافون منه لما مالوا مع أهوائهم وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار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 لن نجعل الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله وعملوا الأعمال الصالحات مثل المفسدين في الأرض بالكفر والمعاصي ولا نجعل المتقين لربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه مثل الكافرين والمنافقين المنغمسين في المعاصي إن التسويه بينهما جور لا يليق بالله سبحانه وتعالى بل يجازي الله المؤمنين الأتقياء بدخول الجنة ويعاقب الكافرين الأشقياء بدخول النار لأنهم لا يستوون عند الله فلا يستوي جزاؤهم عندها كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب إن هذا القرآن كتاب أنزلناه إليك كثير الخير والنفع ليتدبر الناس آيته ويتفكروا في معانيها وليتعظ به أصحاب العقول الراجحات النيرة. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إِنَّهُ أواب ووهبنا لداود ابنه سليمان إنعاما منا عليه وتفضلا لتقرع عينه به نعم العبد سليمان إنه كثير التوبة والرجوع إلى الله والإنابة إليه إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد أذكر حين عرضت عليه عصرا الخيول الأصيلة السريعة تقف على ثلاث قوائم وترفع الرابعة فلن تزل تعرض عليه تلك الخيول الأصيلة حتى غربت الشمس فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب فقال سليمان إني آثرت حب المال ومنه هذه الخيل على ذكر ربي حتى غابت الشمس وتأخرت عن صلاة العصر. ردوها علي فطفق مسحا ب سوق والأعناق ردوا علي هذه الخيل فردوها عليه فبدأ يضرب بالسيف سوقها وأعناقها ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب ولقد اختبرنا سليمان وألقينا على كرسي ملكه شيطانا متمثلا بانسان تصرف في ملكه مده قصيره ثم اعاد الله لسليمان ملكه وسلطه على الشياطين قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب قال سليمان يا رب اغفر لي ذنوبي واعطني ملكا خاصا بي لا يكون لأحد من الناس بعدي إنك يا رب كثير العطاء عظيم الجود فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب فاستجبنا له وذللنا له الريح تنقاد بأمره ليينة لا زعزعة فيها مع قوتها وسرعة جريها تحمله حيث أراد والشياطين كل بناء وغواص ودلنا له الشياطين يأتمرون بأمره فمنهم البناؤون ومنهم الغواصون الذين يغوصون في البحار فيستخرجون الدرر منها وآخرين مقرنين في الأصفاد ومن الشياطين مردة سخير له فهم موثوقون في الأغلال لا يستطيعون التحرك هذا عطاؤنا فمل أو أمسك بغير حساب يا سليمان هذا عطاؤنا الذي أعطيناكه استجابة لما طلبت منا فاعط من شئت وامنع من شئت فلن تحاسب في إعطاء أو منع وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب وإن سليمان عندنا لمن المقربين وله حسن مرجع يرجع إليه وهو الجنة واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب واذكر أيها الرسول عبدنا أيوب حين دع الله ربه أني أصابني الشيطان بأمر متعب معدد اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب فقلنا له ضرب رجلك الأرض فضرب برجله الأرض فنبع له منها ماء يشرب منه ويغتسل فيذهب ما به من الضر والأذاء ووهبنا له أَهْلَهُ ومثلهم معهم رَحْمَةً منا وذكرى لِأُولِي الْأَلْبَابِ فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وأعطيناه أَهْلَهُ وزبناه عليهم مثلهم من البنين وَالْحَفَدَةِ رَحْمَةً منا به وجزاء له على صدره وليتذكر اصحاب العقول الراجحه ان عاقبة الصبر الفرج والثواب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب حين غضب ايوب على زوجته فاقسم ليضربنها مائه جلده قلنا له خذ يا أيوب بيدك حزمة شمريخ فاضربها بها إبرارا لقسمك ولا تحنف في قسمك الذي أقسمته فأخذ بحزمة شمريخ فضربها بها إن وجدناه صابرا على ما ابتليناه به نعم العبد هو انه كثير الرجوع والإنابة إلى الله واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار واذكر أيها الرسول عبادنا الذين اختفيناهم ورسولنا الذين أرسلناهم إبراهيم وإسحاق ويعقوب فقد كانوا أصحاب قوة في طاعة الله وتلمس مرضاته وكانوا أصحاب بصيرة في الحق صادقه إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار لنا مننا عليهم بخاصة اختصصناهم بها وهي اعمار قلوبهم بذكر الدار الآخرة والاستعداد لها بالعمل الصالح ودعوة الناس إلى العمل لها وانهم عندنا لمن المصطفينا الْأَخْيَارُ وانهم عندنا لمن اصطفيناهم لطاعتنا وعبادتنا واخترناهم لحمل رسالتنا وتبليغها للناس واذكر إِسْمَاعِيلَ واليسع وذا الكفل وكل من الاخيار واذكر أيها النبي إسماعيل ابن إبراهيم واذكر اليسعى واذكر الكفل، واثني عليهم بأحسن ثناء فهم أهل الله وكل هؤلاء من المختارين عند الله المصطفين هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب هذا ذكر لهؤلاء بالثناء الجميل في القرآن وان للمستقيم بامتثال اوامر الله واجتناب نواهيه لمرجعا حسنا في الدار الاخره جنات عدن مفتحه لهم الابواب هذا المرجع الحسن هو جنات اقامه يدخلونها يوم القيامه وقد فتحت لهم ابوابها احتفاء بهم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 وارفئ اتراب وعندهم نساء قصرات اطرافهن على ازواجهن لا تتجاوزهم الى غيرهم وهن مستويات في السن هذا ما توعدون ليوم الحساب هذا ما تعدون ايها المتقون من الجزاء الطيب يوم القيامه على اعمالكم الصالحه التي كنتم تعملونها في الدنيا إن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 وَإِنَّ لِلْمُتَجَاوِزِينَ لِحُدُودِ الله بِالْكُفْرِ والمعاصي لجزاء مغيرا لجزاء المتقين فَلَهُمْ شَرُّ مَرْجِعٍ يرجعون إليه يوم القيامة جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا الجزاء هو جهنم تحيط بهم ويعانون حرها ولهبها لهم منها فراش فبئس الفراش فراشهم هذا فليذوقوه حميم وغساق هذا العذاب ماء مستناه الحراره وصديد سائل من أجساد أصحاب النار المعدبين فيها فليشربوه فهو شرابهم الذي لا يروي من عطش وآخر من شكله أزواج ولهم عذاب آخر من شكل هذا العذاب فلهم عدة أصناف من العذاب يعذبون بها في الآخرة هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار وإذا دخل أهل النار وقع بينهم ما يقع بين الخصوم من الشتم وتبرأ بعضهم من بعض فيقول بعضهم هذه طائفة من أهل النار داخلة النَّارَ معكم فيجيبونهم لا مرحبا بهم إنهم مقاسون من عذاب النار مثل ما نقاسيه قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار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 قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار قال الأتباع يا ربنا من أضلنا عن الهدى بعد إذ جاءنا فاجعل عذابه في النار عذابا مضاعفا وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار وقال المتكبرون الطغاة ما لنا لا نرى معنا في النار رجالا كنا نحسبهم في الدنيا من الأشقياء الذين يستحقون العذاب أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الابصار أكانت سخريتنا واستهزاؤنا بهم خطأا فلم يستحق العذاب أم أن استهزاءنا بهم كان صوابا وقد دخلوا النار ولم تقع عليهم أبصارنا إن ذلك لحق تخاصم أهل النار إن ذلك الذي ذكرنا لكم من تخاصم الكفار بينهم يوم القيامة لحق لا مريت فيه ولا ريب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 قل هو نبأ عظيم قل أيها الرسول لهؤلاء المكذبين إن القرآن خبر ذو شأن عظيم أنتم عنه معرضون أنتم عن هذا الخبر العظيم الشأن معرضون لا تلتفتون إليه ما كان لي من علم بالملا الاعلى إذ يختصمون ليس لي من علم بما كان يدور من حديث بين الملائكه بشان خلق آدم لولا ان الله اوحى الي وعلمني ان يوحى الي الا انما انا نذير مبين انما يوحي الله الي ما يوحيه لاني نذير لكم من عذابه بين النداء اذ قال ربك للملائكه اني خالق بشرا من طين اذكر حين قال ربك للملائكه اني خالق بشرا من طين وهو ادم عليه السلام فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فإذا سويت خلقه وعدلت صورته ونفخت فيه من روحي فاسجدوا له فسجد الملائكة كلهم أجمعون فامتثل الملائكة أمر ربهم فسجدوا جميعهم سجود تكريم ولم يبق منهم أحد إلا سجد لآدم إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين إلا إبليس تكبر عن سجود وكان بتكبره عن أمر ربه من الكافرين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 قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال إبليس أنا خير من آدم فقد خلقتني من نار وخلقته من طين وبزعمه أن النار أشرف عنصرا من الطين قال فاخرج منها فإنك رجيم قال الله لإبليس فاخرج من الجنة فإنك ملعون مشتوم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين وإن عليك الطرد من الجنة إلى يوم الجزاء وهو يوم القيامة قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال إبليس فأمهلني ولا تمتني إلى يوم تبعث عبادك قال فإنك من المنظرين قال الله فإنك من الممهلين إلى يوم الوقت المعلوم إلى يوم الوقت المعلوم المحدد لإهلاكك قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين قال إبليس فأكتم بقدرتك وقهرك لأضلن بني آدم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين إلا من عصمته أنت من إضلالي وأخلصته لعبادتك وحدك قال فالحق والحق أقول قال الله تعالى فالحق مني والحق أقوله لا أقول غيره لا أمل أن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين. لا أمل أن يوم القيامة جهنم منك ومن من تبعك في كفرك من بني آدم أجمعين. قل ما أسألكم عليه من أجري وما أنا من المتكلفين. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين ما أسألكم على ما أبلغكم من النصح من جزاء وما أنا من المتكلفين بالإتيان بزيادة على ما أمرت به إن هو إلا ذكر للعالمين ليس القرآن إلا تذكيرا للمكلفين من الإنس والجن ولتعلمن نبأه بعد حين ولتعلمن خبر هذا القرآن وأنه صادق بعد وقت قريب حين تموتون